وَلَ نَ الزَّلنا عَلَكَ كِتابًا فيِي قِرطاسِه فَلََسُهُ بِأَديهِمْ لَقَا الذينَ كَفرَرُوا لَقَا الذينَ كَفَروا إهذَا إِللاا صِحرُ مُبِين وَقالوا لَل أُنزِ لَ عَلَيهِ مَلَك وَلَزَلنا مَلَكََّ قُضيَ الأمْرُثُم م لَا يُظَرٌ وَلَ جَعَناهُ مَ لَََّ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به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 وَلَسَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا, قالوا يا حسرتنا ما فَتناَ فيه وَهُم يحمِلونَ أَزَارَهُم على ووهورهم أَل س أَم يَزِرون وَمَحيةُ الدُّن إَِّا لَعب وَلهُ وَلَدارارآخَِةُ خَيْر للَّذينَ ييتقونَ أَفَل تَأقِلون قد علمم إهُ لا يَحزُن كَ الذي يَقولونَ فَإِنم لا يُكذ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَكُذبَ رسُل مِن قبلِك غَصَابَروا عَ مَا كُذِمُ وَذُ حتىأَتهُ نصنونَا وَلا مُبَدّ لكَلمات الله وَلَقدَجأَكَ مِ النَّبَ المُرسلين وَإِن كَ كَبر عَلَيكَ إعرااضُهمم فَإِن استطاءتَ أنتَ بتغِييَ نَ فَق فإن استطتَ أنتَ بتَغِييَ نَ فَق في الأرض او سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ او سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِم بِآيَة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا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 وَلَقدَد أأَرْرسَلنا إِى أُمَ مِ مِن قَبلِكَ فَأخَذنهُم فَأَخَذنهُم بِالبَأس إ الضر إ عَهُم ييتَضَعون فَلَ ل إِذ جاءهُم بَأْسُنَ تَضََّعُ وَ وَ قَسَت قُلُوبهُم مَا كانَوا يععمللون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 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَلَا شَفِيعٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن فَتَ رودهم فتكون من الظالمين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 لا وَهُم لا يفَِطون ثمُم ردّ إلىى اللهَّهِ مَوْناهُم الحَقِ أَلَ لَ الحكمُ وَوهو أَصْرَعُ الحاسِبين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 سَْفََعلم وَإذا رأيتَ الذينَ يخوضونَ في آياتن فَأَرِضَ عنهُم حتىَ يخُوضُ في حَديثٍ غائرِ. وَإِمماا يُاس أنكَ الشَّيطانُ فَلاَا تقُعُد بعدْدَ الذِكرىَ مَعَُ قَوْمِ الظَّالِمِن وَمَا عََّنَ يَتَّقُونَ منِنْ حسابِهِم مِ من شَيء وَلَ الذِكْرىَ ل عَهُ ماتَّقُون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 أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا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 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لا أحب الآفلين فلما رأى القمر قَالَ قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 كِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ الله اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قَتَدِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الذي الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَةُ بِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 وَمَلائكَةُ باسِطُ أيديهِم أأَخْرِج أَفُسَكمُ الَوْومَةُ جِزَوونَ عَذاابَهُونِ بِماَا كُ تُم تقولون على اللهَّهِ غَير الْ وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع انكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكَّرٌ وَمُؤَنَّثٌ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَأْنَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا إِلَّا وَأَنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُلْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل سصيب الذيَ أجرمُ صغار عادَ الله وَوعذاابُشدد وَوعذاابُشَدد بم كان يكنون فم ي يريد الله أيهدهُ يشح صَدهُ للإسلام وما يريد أيضِ اللههُ يجعل صَدرَهُ ضَيقًا حجكَ أن ما يصعد في السماء كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أبيزا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 فسفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 يُبْعِئُ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذبا ليضلن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 او الحوا يا او ما اختلط بعظم ذلك جزايناهم ببغيهم واننا لصادقون فان كذبوا كف قر ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسهم عن القوم المجرمين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 وإن أنتم إلا تخرصون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 آخِرَةٌ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ تعا أَتْل مَا حََّ مَ رَبّكُمْ عَلَكُمْ أَلا تُشرِكُ بهه شيءَي بِالوالِدَين إحسَان وَل تَقُتُل أَولادَكُم مِن إملَ نَحْنُ نَرزوقُكُم وَإّهُم وَلَا تَقربُفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَماَا بطًا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون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 ثُ آتَين مسَكِتابةَ مَا منَنْ على الذي أَحْسَنَ وَتَفْصيل لِكُلِّ شيءَي وَهُدَ رَحْم وَهُدَ رَرحْمَةَ نعَهُم بِلِقائِ رَبّهِم يؤمنِنون وَهذا كِتاب أَزَلناهُ مبارَك فَتَّبِعهُ وَاتَّق عَكُمْ تُررحَمُون أَ أن تَقولُ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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم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 كُم نرجكُم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخَْلفُون وَوهوَ الذي جَعللَكُم خَلَاءِ فَ الأرضِ رَفَ بَعْضَكُم فَووقَ بَعْض دَرجاتِ لبلِلُ وَكُمْ لبللُ وَكُم فيِي مَا آتَكُمْ إِ رَبكَ سَرحُ